1 2 3 3 2 3, 1 يلا يا يلا يا حلوين يلا يا يلا يا حلوين hey! يلا على ابساط الريح من سافير الحين يلا على ابساط الريح من سافير الحين وين السفر وانا جينا واشناينا جينا واشناينا ايه عندي يا صحبات الخير على بساط الريح للجنه بنطير رحله سفر عندي يا صحبه الخير على بساط الريح للجنه بنطير كم تذاكر السفر من وانا نشتريها الجنة تذاكر السفر شلون بتجون نشتريها تذاكر بالعمل الصالح وحسن الاخلاق موجوده بين الناس ما هي بالاسواد بالعمل الصالح وحسن الاخلاق موجوده بين الناس ما هي بالاسواد اعمل صالح اعمل خير وتجنب اعمال الشار شاء الله يا هذه تذاكر الجنه يلا بسرعه روح اشدار يلا بابا يلا بسرعه روح اشدار لازم تطيع الوالدين ان شاء الله يا بابا امين وتحترمون الاخرين بعد يا حبايبي ودايمتكونوا طيبين ان بابا امير خلونا للجنة نسير ان شاء الله يا بابا امير ان شاء الله يا حبايبنا ان شاء الله وتقراون القرآن ان شاء الله يا بابا امير وما تؤذن الجيران ان شاء الله يا بابا امير ما واكم الجنه تصير ان شاء الله يا بابا امير يا عيون بابا امير بابا بابا يعني هذا طريق الجنه حياكم معانا حياكم كل خير اللي فانا يلفاكم يلا حياكم معانا حياكم كل خير اللي فانا يلفاكم ويانا ويا في سفرنا يلا <لي <لي ويانا ونروح يجهز روحه ابواب الجنه الي هلا هلا <tans> <tans> <Your love. tans> <tans> <Your love. tans>